أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه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 ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم أن آتاكم عذاب الله أو أتتك الساعة وأغير الله تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون مَا ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم سُنَا تَضَرَّعًا وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقودهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكرين وَإِذَا جَاءَتَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنْهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُم سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَأَبَّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحْ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وتذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيك أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين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 شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنبعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين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 فَقَالُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لَأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إن إِنِّي أَرَىكَ وَقَوْمَكَ فِي ظُلَامٍ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموكنين فلما جن عليه الليل رأى كوتبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون وكيف أخاف ما اشركتم ولا تخافون أنكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون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 ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وَعِيسَى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 وَمَن أَظْلَم مِن مَن تَرَى عَلَى اللَّهِ كَبِيْرًا أَو قَالَ أُوْحِيَ إلَيَّ وَلَم يُوْحِي إلَيْنِ شَيْئًا وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِبْلِغَ الْمُنَافِقِينَ فِي رَمَادِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ فَاسِقُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ أَنْفُسَهُنَّ اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تتكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء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 ذَلِكَ الْإِصْبَاحَ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَخْوِيرُ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ فَاضْرِبْ لَهُمُ الْأَمْثَالَ يَعْلَمُونَ وَهُوَ الَّذِي أنشأكم نفس واحدة فمستقه ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه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 ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبيث قد جاءكم تصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميف عليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصلف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرق عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا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 وأقسموا بالله جهد ألمانهم لإن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يصحركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَالْقَلْبُ أَسْدَتُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ